هو الأول والآخر والظاهر والباطن وَهُوَ بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش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 يُولِجُ الَّْلَ فَِّهَارِ وَيُولِِجَُّهَا رََفِي الَّل وَهُوَ عَليِيم بِذَاتِ الصّدُور آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِي وَآم فِ قُمِم مَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَ فِ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 لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعذ الله الحسنى والله بما تعملون خبير مَزَ الذي يُقَرض اللهَّه قَرضًا حَسَنَ فَيُضَاع فَهُ لَ وَلَ أَجر كَرم يَوْمَ تَرَ المُؤمنِنينَ وَمُؤمنِناتِ يَ الصعُرُون بَيْنَ أيذهِم وَبِأَيمَانِهِ بُشْرَكُم يَوم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 قِيل ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَلْتَمِسُّوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِ الْعَذَابِ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالوا بَل وَلََّكُم فَتَتُمْ أَنْفُسَكُم وَتَرَب بَصْتُمْ وَتَأرَب بَّوْسْتُم وَرتَبَتُمْ وَغََتكُم الأمَانوحَ جَ أَأَممرر الو حتىَ جَ أَأَمُوا اللهِ, الله وَغََّكُمْ بِاللهِ الغرور الْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاهُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ الله يَعْلَمُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ, الله أكبر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 وَأَنزَلنَ الحَديدَ فِيهِ بَأسُ شَديدُ وَمَنَ فِيعُل النَّاسِ وَلَعَلَمَُ اللَّ وَلعَلَمَ اللهَّ مََصُرُوه وَرسُ لَ بِالغَيب إِ لَ قَدَ أَْسَل النانُ حَ وَإبَ رَهِمَا وَجَعَنَا فِي ذُلَّتِهِ مَنُّ بُوتَوَكِتَاب فَمِن مُهتَدِ وَكَثٌ مِنّ فَاسِقُونثَُّ قَفَنَا على آثَرِهِ بِرُسُ لِنَا وَقَفَنَا بِسَابَِ مَرم وَوَقَفْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَمَا عَرَاوَهَا